أيها الأحبة هذا هو الشريط الرابع من شرح كتاب كشف الشبهات لفضيلة الشيخ الدكتور حمد تويجري قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، وهو المسلم يكفر بعد إسلامه. ثم ذكر ثم أنواع كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله. حتى أنهم ذكروا أشياء يثيرة عندما فعلها، مثل كلمة مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو يذكرها على وجه المزح واللعب. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشهر الأمياء والمسلمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أنظروا الصلاة وتم التسليم لا زال النقاش مع هؤلاء الذين يتقربون بأنواع العبادات لغير الله عز وجل ويزعمون أنهم ليسوا كالمشركين الأوائل الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمما اعترضوا به قالوا كيف تساوننا بيننا بي تساووننا مع أولئك مع أنهم لا يؤمنون بالرسول ولا يصدقون بالقرآن ولا يصومون ولا يصلون ولا يحجون ونحن على خلاف ذلك نحن نؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصدق بالقرآن ونؤمن بالبعض ونصلي ونصوم ونتصدق نعم ونحج فذكر الشيخ بعض الأجوبة السابقة ومما يجاب به هؤلاء أيضا يقول إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وانكار البعض وهذا هو الذي أدل به هؤلاء يقال لهم أيضا ما معنى الأبواب التي يذكرها أهل العلم في كتب الفقر باب حكم المركز ويدكرون أمثلة كثيرة يخرج الإنسان بها من الإسلام سواء للأفعال أو الاعتقادات أو أو الأقوان ولهذا النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه وقال لا يحل دم مرئي مسلم إلا بإحداث له في بالزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق لجماعة يقول وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه حكم المرتد الذي يذكره الفقهاء هذا في حال من هل في حال الكفر الكافر الأصري الذي يمكر البعث ويمكر ولا يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله لا هذا متعلق بالمسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤمن بالبعث ويحج ويصوم وربما يصلي لكن قد يحصل منه بعض الأعمال أو بعض الأقوال التي يخرج بها عن دائرة الإسلام فلم ينتفع بشهادته وبتصديقه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبإيمانه بالقرآن وبإيمانه بالبعد وبصلاته وبحجه لم ينتفع بكل هذه الأعمال لما وقع منه ما يكفر ويرتد به يقول حتى أنهم أي الفقهاء والعلماء باب حكم المرتد ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المز واللعب وهذا تقدم الدليل عليه أولئك النفر من المنافقين الذين قالوا في غزوة التبوك قالوا كلمة كفروا بعد إسلامهم قالوا لا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا لم نرى أرغب قطونا ولا أجبا عند اللقاء من قرائنا هؤلاء فأنزل الله عز وجل في حقهم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم في القصة أنهم جاءوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون حديث نقطع به عنا السفر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعد أن يقرأ هذه الآيات قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتري بعد تفضل يقول راوي الحديث الصحابي وكأني بأحدهم ماسكا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والحجارة تدمي قدمي ينشتغل عن نفسه اهتم بهذا الأمر وهو يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه قول الله عز وجل قل أبي الله وآياته ورسوله ورسوله كنتم تستهزمون إذن ذكر أهل العلم أنه قد يقفر بكلمة لو وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفة قبيحة ألا يقفر ويخرج عن دائرة الإسلام وإلا لا وهو يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج قد يقفر بهذه الكلمة فلا يعني أن الكفر والشرك مقصور فقط على ما فعله المشتكون الأوائل أنهم كذبوا بالقرآن وكذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا بالباك لا كل هذه أنواع من الكفر ومن أنواع الكفر والشر إيه؟ أن تتقرب إلى الله بشيء من أنواع العبادة لغير الله أن تتقرب بشيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل نعم ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم أما سمعت الله تثرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون, ويزكون ويحجون ويوحدون وكذلك الذين قال الله فيهم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح فتأمل هذه الشبه وهي قولهم تكفرون المسلمين تكفرون من المسلمين عندكم المسلمين لا لعل العبارة الصحيحة تكفرون من المسلمين وهي قولهم تكفرون من المسلمين من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق نعم ذكر الشيخ أنثى كيف يقفر الإنسان بكلمة يطلقها ولهذا جاء في الحديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إن شخط الله وفي رواية لا يلقي لها بانا يهوي بها في النار خمسين خليل وهؤلاء الذين حكى الله عنهم يحلهون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكبر وكفروا بعد إثنانهم ذكر أنهم كفروا بإيه بسبب كلمة وأيضا قصة أصحاب تبوك علما أنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يصحبون النبي صلى الله عليه وسلم يصلون معه ويحجون معه بل ويجاهدون معه خرجوا في هذه الغزوة التي تقاعش عنها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالثلاثة الذين خلت ونزل العقاب فيهم وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة التي سمي جيشها إيه؟ جيش العسرة لشدة الوقت الذي كان فيه هذه المعركة ولقوة وشراسة العدو ولبعد المسافة ولأنه جاء في وقت طابت فيه اهتمام يعني آنت لقطافها وحصادها وطاب الظل، ومع ذلك خرج هؤلاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشفع لهم ذلك ولهذا قال المؤلب نعم فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويص ويص ويصلون ويصومون ثم تأمل جوابها الجواب الساد نعم قد يكون هناك من يشهد أن لا إله إلا الله ويصوم ويصلي ويحج ويتصدق نعم ويعمل أعمال كثيرة خيرة في نظرنا لكنه يرتكب ناقض من نواقض الإسلام فيخرج عن دائرة الإسلام نعم. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقول لأناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواب فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول أن هذا نظير قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهة لا. يقول أيضا من الأدلة على أن الإنسان قد يتكلم بالكلمة ويخرج بها عن الإسلام فيقول انظر إلى بني إسرائيل الذين صحبوا موسى وخرجوا معه وصبروا على شدة فرعون وشدة القروج ومع ذلك لما جاوزوا البحر قالوا يا موسى اجعل لنا إلها آلها فقد الإنسان يقول كلمة الكفر من حيث لا يشك موسى عليه السلام عذرهم لماذا لأنهم قوم يجهلون لكن الكلمة الكفر لما هي كفر اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ولهذا قال بعض أهل العلم أنهم لم يكفروا بسبب جهل، وبعض أهل العلم قال أنهم لم يكفروا أنهم لم يفعلوا لأنهم الآن طلبوا ولو فعلوا لكفر وأيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي واقل الليتي عند الإمام الترمذي والإمام أحمد بسند صحيح أنهم قالوا بعد منصرفهم من غزوة حنين لما مروا بأناس من المشركين لهم سدرة ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون فيها أسلحتهم رجاء البركة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا إلها كما لهم ما النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه واشرة وجلسوا مع عمن في الحديث ونحن حدثا عهد بإير بكبر بإسلام ومع ذلك جهلوا بعض مسائل أصول الدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستعظما هذا الأمر الله أكبر إنها السنم والذي نفسي بيده قلتم كما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلها. نعم ولكن المشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواب لم يكفروا فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواب بعد نهيه لكفروا وهذا هو المطلوب نعم قد يعترض هؤلاء المخالفون ويقولون أنتم الآن تستدلون علينا بقصة بني إسرائيل وبقصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وهؤلاء وأولئك لم يكفروا بهذا الامر عذروا هي الجواب ذكرته وأنا أنهم لم يقفروا الجواب سهل يس. أنهم لم يقفروا وإلا لو اتخذ بني إسرائيل إله كما اتخذ هؤلاء إله تكفروا بالإجماع وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذوا هذه الشجرة ذات أنواق لكفروا لكنهم لم يفعلوا أنتم هل فعلتم أو لم تفعلوا فعلوا ذبحوا لغير الله ودعوا غير الله واستجاروا بغير الله ولجأوا إلى غير الله واستغادوا بغير الله أنتم فعلتم أنتم لستم كأولئك نعم ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل قد يقع في أنواع الشرك لا يدري من أنواع قد يطع في أنواع من الشرك لا يدري معناه فتفيد التعلم والتحرض ومعرفة, ومعرفة, ومعرفة, ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهد ومكائد الشيطان نعم يقول ولكن ينبغي أن نأخذ من هذه القصة قصة أصحاب موسى وقصة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نأخذ منها دروسا ومن أعظم الدروس التي تؤخذ من هاتين القصتين الثابتتين أن الإنسان بل عالم أن لا يقول عالم فقد يقع منه الشرك من حيث لا يعلم هؤلاء أصحاب موسى مع نبي الله عز وجل معاشرين لنزول الوحي ومرت عليهم ظروف عصيبة وأنقذهم الله عز وجل وأراهم من الآيات البينة الواضحة ومع ذلك جاهلوا وهذا يعطي المؤمن الخوف والحذر ولهذا قال إبراهيم خليل الله عز وجل الذي وصفه الله بماذا إن إبراهيم كان أمة أمة وهو فرد واحد إمام الحنف ماذا قال ربي اجنبني وبني أن نعبد المحن خاف على نفسه وخاف على بنيه من بعده وبنوه فيه من الأنبياء والرسل النبوة حصرت في ذريته ومع ذلك خاف على نفسه واتجأ إلى الله عز وجل أن يحفظه وأن يحفظ بنيه من الوقوع في هذا النبي ولهذا قال إبراهيم الكريم من يأمن البلاء بعد إبراهيم فعلى المسلم أولا أن يصدق مع الله عز وجل ويلحى عليه في الدعاء أن يحفظه من الوقوع في هذا الدم خاصة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا وحذرنا أن الشرك في هذه الأمة واضح ظاهر بين لا إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة نأخذ المثال من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل خفى ثم خفى ثم خفى هذا قد يخفى على كثير من الناس وهذا يجب الحذر يجب الحيطة يجب أن الإنسان يدمن على العلم التعلم وأن لا يقول لا الحمد لله التوحيد وعلى والشرك وعلى لا يا أخي الشرك ليس له لون ولا طعم ولا رائح قد يتسلل إلى قلبك وإلى عملك من حيث لا تشعر هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما خرجوا من ديارهم إلا بسبب التوحيد وهربا من الشر وما جاهدوا إلا لأجل التوحيد وما صبروا على الشدة واللواء إلا لأجل التوحيد ومع ذلك سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأوا وجهلوا هذا الأمر ولهذا قال الشيخ أن هذا من أكبر الجهل ومكان الشيطان ولا شك أن الشيطان سيسعى جاهدا لإغواء بني آدم وغاية ما يريده ويطلبه من بني آدم ما هو ها أن يقع في الغيبة أو النميمة أو يطيل ثيابهم لا لشك هذه محرمات لكن ليس هذا هو غاية مطلوب الشيطان هذا أمر يسير يفعله الإنسان ويعرف أنه فاعل لذنب ويستغفر الله عز وجل فيغفر الله له ولو مات على هذه المعصية فرحمة الله ولله الحمد واسعة هذه السيئة تدخل ضمن الموازنة مع الحسنات فربما تغلب حسناته فيغفر له وأسوأ الأحوال أن يدخل النار ثم يطهر ومآله إلى الجنة لكنه يسعى إلى أبعد من هذا إلى إيقاع الناس في الشر هذا الذنب الذي لم يعص به الله عز وجل لم يعص الله عز وجل بذنب أعظم منه ولهذا لما ذكر ابن من القيم مداخل الشيطان على الإنسان ذكر أنه أول ما يسعى إلى إقاعة في هذا الدن فإن ظفر به فقد ظفر بغاية مطلوبه ولا وتركه صل ما شئت وصم ما شئت وتصدق ما شئت وحج كل سنة ما في إشكال ما عند الشيطان إشكال لأنه يعلم أن هذه الأعمال لا تنفع صاحبها وقدمنا إلى ما عمل من عمل. إيه تجعلناه يعمل وجهه يومئذ خاشية عاملة ناصبة هذه عاملة فقط تعمل وتنصر النتيجة تصل نارا وهنا يتبين منزلة علم التوحيد ومدارس هذا العلم وتعلم هذا العلم والمداومة على ذلك فلا يقول إنسانا علم نعم وتفيد وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم نعم وتفيد هاتين وتفيد هاتان القصة أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلمة كفرية أو زل لسانه بشيء من ذلك ثم نبه فانتبه وآب ورجع فإن الله عز وجل لا يؤاخذه بذلك ويغفر له بسبب جهله ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كفر أصحابه هؤلاء وموسى أيضا ما كفر أصحابه وإنما اكتبها بقوله إنكم قوم تجهلون الذي أوقعكم في هذا الأمر هو الجاهل نعم ولهذا أمثلة أن الجاهل أو المتأول قد يرفع عنه الحكم حكم الكفر وذكرنا هذا سابقا ولا بأس أن نؤكد على هذا الأمر ونذكر حتى أذل له أخرى فمثلا قصة الرجل الذي أسرف على نفسه قصة الرجل الذي أسرف على نفسه كما في صحيح البخاري. بخاري فلما حضر أجله دعا بنيه وقال لهم يعني وقع في معاصي ودنوب لا يعلم مداها إلا الله لما قرب أجله ظن أن الله عز وجل لا يطور لأنه ضرب في كل معصية بس، فدعى بني فقال إذا أنا مت ثم اسحقوني ثم دروني فلئن قدر الله علي يعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالم يقول الشيخ الإسلام هذا الرجل عنده نوعان من أنواع الكفر الأكبر ما هما شك في قدرة الله والشك في البعض فلئن قدر الله عني شك في القدرة وشك في البعض فغفر الله له جمعه إلى آخر الحديث فغفر الله له غفر له بسبب جهد فقد يرفع الجهل الحكم آآ أيضا ذكرنا ربما في درس الماضي قصة قلامة رضي الله عنه وهو من أهل بدر لما شرب الخمر وسأله عمر لأنه شهد عليه بعض الصحابة أنه شرب الخمر ما حملك على ذلك؟ قال قول الله يا عز وجل ليس على الذين آمنوا جناح فيما طاعموا إذا متقوا فهو الآن شربها إيش؟ مستحلاً لها وعند أهل العلم أن من استحل أمراً مات تستجيزون قتال من قال لا إله إلا الله الجواب فيقال لهؤلاء الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار وهؤلاء الجهل مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل قتل ولو قال لا إله إلا الله وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه ولكن أعداء الله ما فهموا معنى, الحد... معنى الأحاديث نعم ال الجواب على اعتراضهم هذا هو الجواب السابق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتلوا أصحاب بني حنيف وهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلي رضي الله عنه قاتل السبائية وهم يقولون لا إله إلا الله بل عند هؤلاء الذين اعترضوا علينا هؤلاء الذين يتقربون إلى غير الله عز وجل بأنواع العبادات لو قيل لهم من أنكر وجوب الصلاة ما هو عندكم قالوا كافر يقتل من أنكر البحر كافر يقتل من أنكر تحريم الخمر كافر يقتل من أنكر تحريم الزنا كافر يقتل سبحان الله من أنكر هذه المسائل عندكم يكفر ويقاتل ومن أنكر أعظم أمر معلوم من الدين بالضرورة الذي هو التوحيد لا يكفر ولا يقاتل هذا من التناقض الظاهر البين. ثم سيذكر الشيخ الجواب عن حديث أسامة نعم. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنا نعم الجواب سهل ويسهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أسامة وأنكر عليه قتل هذا الرجل الذي قال لا إله إلا الله لأنه لم يظهر منه ما يخالف هذه الكلمة بعدما قال ولهذا من قالها يجب الكف عن دمه يجب الكف عن ماله يجب أن يصن حتى يظهر منه ما يناقض ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شن على أسامة لأنه بادر وقتل هذا الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله ولهذا قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبين تثبتوا فإن تبين لكم أن هؤلاء قالوها صادقين ولم يفعلوا أو يقولوا بما يناقضها فعليكم الكف عنهم أما إذا ظهر أنهم قالوا لا إله إلا الله كحال اليهود وعملوا بما يناقضها فيجب قتالهم. نعم. وهناك فائدة حقيقة وإن كانت عرضية بالنسبة لحديث سامة. مادام مع مر معنا نأخذ من أيضا حديث سامة عظم حرمت دم المسلم وأنه ليس من السهولة بمكان الاعتداء عليه بأي مسوق كان ناحظ أسامة رضي الله عنه قتل هذا الرجل باجتهاد منه رضي الله عنه لأنه الذي ظهر له أنه ما قالها إلا خوفا على نفسه وماه ومع ذلك ما عذره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اتمسى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له فقال له أقتله بعد أن قال لا إله إلا الله هدم المسلم ليس بالأمر السهل واليسير لأجل أن يزهق لأي أمر ولهذا لاحظ أسامة ااا المتأخرون من الصحابة كان من أعظم الأشياء التي كانوا يتمنونها حضور غزوة بدر لأنها تعتبر مزية لمن حضرها وسابقة لمن حضرها ومع ذلك أسامة ضحى بسابقته للإسلام وبحضور بدر وبصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة السابقة وتمنى أنه لم يسلم إلا هذه اللحظة ليسلم من تبعك هذا الأمر وهذا يأخذ منه المسلم عظم حرمة المسلم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المرض في فسحة من ما لم إيش؟ يصب ذنب الحرام يعني مهما فعل من الذنوب مهما فعل من الخطايا ولهذا لم يذكر ذنب ما عدا السر وتوعد الله عز وجل عليه بمثل قتل المؤمن لاحظ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن ذن يذكر في القرآن ذن عليه هذا الوحيد سوى الشرك إلا القتل وما ذاك إلا لحرمة دم المصر نعم وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن تبين منه ما يناقض ذلك. وجب الكف عنه إلى أن يتبيّن منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن أن رسول الله الذي قال أقَتَلْتَه أقَتَلْتَه بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتهم فقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عبد مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا, العلم وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا الدعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة وكذلك ما ذكرناه من قتل اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة نعم يقول الشيخ وكذلك الحديث الآخر أمرت أن أقاتل الناس نعم من قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه حتى يظهر منه ما يناقذ ذلك وضرب الشيخ مثالا لذلك بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتل كما في صحيح مسلم وذكر أن في قتلهم أجر عظيم وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتيل قتلوه ومع ذلك يقولون لا إله إلا الله بل تقرح جباههم من طول السجود وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصحابة وهم الصحابة يحقر أحدهم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم ومع ذلك قاتلهم الصحابة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لما فعلوا ما يوجه قتلهم نعم. وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يذجوا بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وكان الرجل كاذبا عليهم فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي اشتدوا بها ما ذكرناه نعم وكذلك بني المصطلق وقصتهم معروفة لما تأخرت زكاتهم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم من بعثه وعاد في منتصف الطريق وزعم أنهم منعوا الزكاة فجهز إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يريدوا قتالهم مع أنهم يقولون لا إله إلا الله لكنهم منعوا الزكاة حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا أنه لم يأتهم أحد. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا نعم. ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذروا, حت يعتذروا حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا نعم الشبه أيضا التي يدلي بها بعض هؤلاء أو من الشبه التي يدلي بها هؤلاء قولهم حديث الشفاعة الثابت في الصحيحي أليس الناس يوم القيامة يأتون آدم ويأتون إبراهيم ويأتون نوح ويأتون إبراهيم وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم يستغيثون بهم فهذا دليل على جواز؟ الاستغاثة بالأموال وجواز الاستغاثة بالأمديا كيف جاز لهؤلاء ولا يجوز لنا؟ نعم جواب. فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه لا ننكرها كما قال تعالى في قصة موسى استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيرها في أشياء يقدر, يقدر عليها المخلوق، ونحن أن كمن استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في, أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. نعم الجواب وهذه الشبه ذكرها الله عنه عن سبكي وذكرها أيضا ابن جرجيس وغيرهم ممن اشتبه عليهم هذا الأمر فالجواب ما ذكره أن الاستغاثة إذا كانت من حي حاضر قادر فهذا جائز والدليل على ذلك فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدول. فلو هجم على الإنسان سبع وعنده رجل قادر أن أن يحميه من هذا السبع فلا بأس يستفيد. به لكن الممنوع والذي يعتبر شرك أن يستغاث إما بميت أو بغائب أو بحاضر في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل عندما تأتي وتستغيث بهذا الولي أن يغفر ذنبك هل هذا باستطاعة الولي؟ هل يستطيع أن يغفر الذنوب أو يرفع الدرجات؟ لا كذلك أن تستغيث بغائب لا يسمعك ولا يقدر, ولا يقدر على إغاثتك أو تستغيف بمي هذه الاستغاثة التي تعتبر عبادة فإذا صلفت لغير الله صارت شركا وإذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب, من كرب الموقف وهذا جائز في الدنيا والآخرة وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه نفسه نعم وهذا مثاله الاستغاثة بالحي الحاضر القادر مثل أن تذهب يعالي أن تذهب إلى أحد الأدقية فتسأله أن يدعو لك وهذه حال الصحابة رضي الله عنهم فأبو هريرة أتى وطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو لأمه فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع علما أن بعض أهل العلم قسم طلب الدعاء من المخلوق إلى ثلاثة أقسان القسم الأول أن يأتي هذا الشخص إلى هذا الشخص الذي يريد أن يطلب منه الدعاء بقصد انتفاع الشخص الداعي والمدعولة وهذا مشروع بقصد أن ينتفع الداعي والمدعولة أليس إذا دعا المسلم لأخيه أُكِّل به ملك يقول ولك وأيضا الدعاء في ذاته ليس بعبادة فكأنك أعنت على فعل هذه العبادة فأنت نفعته ونفعت نفسك بالدعاء لك قالوا فهذا مشروع القسم الثاني أي يقصد نفع نفسه فقط دون الدائم وهذا أقل ما فيه الجواز علما بأن الأولى التوكل على الله والإعتماد على الله عز وجل والتوجه إلى الله مباشرة لأنه لم يكن من هذه السلب. الحالة الثانية أن يقصد هذا السائل نفع نفسه فقط. يقصد بقلبه أنه يريد من هذا السائل أن ينفع نفسه. الحالة الثالثة حقيقة لم تحضرني الآن. إذا كان أحد يذكرها على كل الله تعطرني نعم يقول أما سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته فهذا لم يكن ولا يكون ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم توجهوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته وطلبوا منه الدعاء وقد نزلت بهم محن وشدائد ومع ذلك ما لجأوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرب الناس إليه وكانوا يذهبون إليه لما كان حيا كما في حديث أنث في قصة الاستسقاء لما دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيان فادع الله أزوجل أن يفقينا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغذنا اللهم أغذنا اللهم أغذنا فما نزل إلا والمطر يتحدر من لحيته كانت إذا نزلت لهم شدة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون من الدعاء أما بعد وفاته فالتابت عنهم رضي الله عنهم أنهم تركوا ذلك قصدا ولهذا في عام الرمادة لما خرج عمر يستسقي بهم استسقوا بمن بالعباس فلو كان الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم واللجوء إليه جائز لما عدلوا به أحدا كائنا من كان لا العباس ولا غير العباس نعم ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم نعم الشبهة هذه أيضا من شبههم قصة إبراهيم لما أوثقوا قياده وأرادوا أن يرموه في النار الحديث فيه مقال لكن على من قال بصحته أنه لما رمي قال الله عز وجل أوحى إلى جبريل أن أدرك خليل فأتاه فقال هل لك من حاجة قال أما لك هلا فيه رواية وهي لا تصح موضوعة وأما لله فعلمه بحالي غني عن سؤالي شيخ الإسلام يقول هذه رواية مكذوبة ولا يمكن أن يقولها إبراهيم الشاهد أن هؤلاء استدلوا بهذه القصة على جواز الاستغاثة بغير الله عز وجل فإبراهيم استغاث أو أرس الله عز وجل أغاث إبراهيم بجبريل نعم والجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى فإن جبريل, جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه فإنه كما قال الله تعالى علمه شديد القوة فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والدبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون نعم الشيخ يقول وليس لهم في هذه القصة متمسك لأن جبريل عرض إغاثته على إبراهيم وهو قادر ولا غير قادر, قادر لأن الله عز وجل أعطاه من القوة والقدرة الشيء العظيم ولهذا ذكر المؤلف هذه الافتراضات أنه لو شاء لا إبراهيم رفعه إلى السماء ولو شاء لا أخذ النار والجبال والأرض التي فيها النار وأبعدها في أي صقع من الأرض ولهذا يروى أنه حمل القرى اللوطيه على جناحه حتى رفعهم إلى أن سمع أهل السماء صياح الدية كثم قلبها عليه الله عز وجل وهبه هذه المقدرة إذن هو قادر ولا غير قادر والخلاف نحن معهم أن تطلب من غير قادر نعم ولنختم الكلام نعم إن شاء أيضا كونه حي قادر نعم ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل من هذا لم يكن الرجل مسلما فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأثنالهما نعم الشيخ ختم رسالته هذه القيمة بهذه القاعدة وإن كانت مضمنة في كلامه السابق لكن أعادها للتأكيد عليها ولإضافها وبيانها يقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل وهذه عقيدة أهل السنة والجمال أن الإيمان والتوحيد اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوال وقد قامت على هذه الأمور الثلاثة الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع. فالتوحيد حقيقة والإيمان حقيقة أن تجتمع هذه الأمور الثلاث والناس تجاه هذه الأمور الثلاثة أقسى فمنهم القسم الأول الذي ذكره المؤلف من عرف التوحيد بقلبه ولم يعمل به بجوارحه مع عدم القوم وهذا حكمه كدليل أن فرعون كان على يقين تام في قلبه أن موسى صادق وأنه على حق لكنه لم يعترف ولم يعمل فحكم الله عليه بالكفر ولهذا قال سبحانه ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض صائح وقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعدوما بل إن اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم وقاتلهم قال الله عنهم يعرفونه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناؤهم لم تنفعهم هذه المعرفة القلبية حتى ترعون هذه الأمة أبي جهل كان يقر ويعترف في قرارة نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ولهذا قال فإذا قالت بنو هاشم منا نبي فأنا لنا ذات قالوا منا السقايا فقلنا منا الرفادة قالوا منا كذا حتى إذا كنا نحن وإياهم كفر سيرها يعني نحن وإياهم متساوب قالوا منا نبي بل إن أبا طالب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ضح ضحين مننا ولما عرض عليه الإسلام إلى آخر لحظة من حياته وروحه وقد حضر حضر أجله يا عم كل الله كلمة أحاجلك بها عند الله في الحديث أنه مات على ملة عبد المطاني كان يعلم يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا ولهذا قال في قصيدته المشهورة، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، لولا المسبة، لولا الملامه أو حذار مسبة، لوجدتني سمح بذلك مبينا، فهو ترك دين النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في صحته، وإنما تمسك بدين الآباء والأجداد، وحذار من المسبة من قومه. القسم الثاني من قالها بلسانه وأقرض بالتوحيد بلسانه وبعمله وكذب بذلك في قرارة نفسه وهذا أيضا كافا هذا هو المنافق بل أشد وأسوأ من الكافر الله عز وجل أخبر أنه في الدرب الأسفل من النار الثالث من أقر بالتوحيد في قلبه واعترف بذلك بلسانه ولكنه ترك العمل بالتوحيد خوفا على جاهه أو ماله أو رجاء في أمر دنيوي أو اتباع للأباء والأجداد إنا وجدنا أباءنا على أمه وإنا على آثارهم مقتدون فهذا أيضا قال أهل الليل أنه يكفر أن حالها الرابعة من أقر بها في قراره نفسه أقر بالتوحيد واعترف بذلك بلسانه لكنه شارك العمل بذلك أو فعل أو تكلم بما يناقضه مكرها إكراه ملج ملج لا خوف على منصب أو مال أو مظنة أيضا خوف لا خوف متحقق ملزق فهذا معذور لقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن أهل العلم قالوا هذا الرجل أي حالاته أفضل أيصبر على القتل ويتمسك بالتوحيد أم يتكلم بالكفر على حسب حاله. قالوا هذا ينقسم إلى قسمين. فإن كان له تأثير على غيره، بمعنى أن هناك من سيقتدي به، فصبره أولى وأفضل من إيش؟ من أي يستجيب له؟ تحال؟ قبل الإمام أحمد الغلام صاحب الأخذون وكماشطة فرعون وكالإمام أحمد مثلا في نحنة القول بخط القرآن وأما إن لم المسألة على نفسه فهو مخير إما أن يصبر ويحتسب ويأجره الله عز وجل وإما أن يجيبهم بلسانه لكن بشرط أن يكون القلب مطمئن بالإيمان نعم وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلد بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار نعم هذا من الأقسام التي ذكرنا هذا الرجل الذي يخيل إلي يعتقد في قلبه أنه حق يقول لكن لا أستطيع أنني أغير ما علي أهل بلدي وما من نشأت أو آآ آآ البيئة التي نشأت فيها أو يخاف على ماله أو يخاف على جاله جاهه كحال هرقل كما في صحيح البخاري ما الذي منعه من الإسلام ولهذا قال لأبي سفيان إن كنت صادقا أو وددت إن كنت صادقا ليملكن موضع قدمي هاتين وجمع رجال الدين عنده وعرض عليهم الإسلام لكن لما خشي الملك من ترك هذا الأمر خوفا على جاهه ومنصبه نعم ولم يدري المسكين أن غالب آئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعداب كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءه فإن علم التوحيد عملا ظاهرا فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاه أو مدارات لأحد وترى يعمل به ظاهرا لا باطنا ترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا من يعمل به ظاهرا لا باطنا وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله يعني الشيخ الآن يقول ليست هذه فقط المسألة مقتصرة على مسألة التوحيد ومسألة الشر حتى في مسائل الحق على وجه العموم ترى من يترك الحق حين يترك السنة تبين له وتتضع أن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذا هو الأمر الذي أمر الله به عز وجل أو نهى عنه ومع ذلك يتقاعد لأجل ماذا لأجل خوف على منصب أو خوف على جاه أو على دنيا أو خشية أن يتكلم الناس يقول الناس كذا يقول الناس كذا ومن الناس من يعمل بالحق ظاهرا لكن لا يعرفه في قلبه يجهل هذا الأمر في قلبه أن هذا هو الحق الذي يجب اعتقاده أن هذا هو الحق الذي يجب العمل به وإنما يعمله لأنه رأى الناس يعملون هذا الأمر فعمله ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله أولهما ما تقدم من قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها نعم الأمر الأول يقول يتبين لك خطورة هذا الأمر إذا تأملت في آياتين من كتاب الله الآية الأولى والله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هذا في هؤلاء النفر الذين في غزوة تبوك الذين قالوا كلمة الكفر وهم على سبيل المزم والهزم فإذا كان الله عز وجل كبر هؤلاء ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم العذر فما الظن بمن يقول كلمة الكفر خوفا على جاهه أو ماله أو دنياه لا شك أن هذا أولى من ذاك الذي قالها مازحا فقط. نعم. والآية الثانية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان. فلم يعذر الله من ها فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكرهها مع كون قلبه مطمئن بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر فقد كفر بعد إيمانه. سواء فعله خوفا أو مداراتا أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراب إلا المكره نعم الآية الثانية التي تبين خطورة هذا الأمر قول الله عز وجل إلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من في صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك إيه؟ لأنهم مستحب الحياة الدنيا يعني بمعنى أنهم ما قالوا ولا فعلوا هذا الفعل الكفر ولا قالوا كلمة الكفر إلا شحا بدمياهم إما خشية أن يخرج من أرضه والله عز وجل يسر له الخروف ألم تكن أرض الله واسعة إيه؟ فتهاجر فيها فلا يجوز أن تقول كلمة الكفر وتبقى أو حفاظا على البقاء في أرضك وبين عشيرتك. أيضا من الناس من يقول كلمة الكفر مدارات أو خوفا على ماله أو خوفا على أهله فكل هذه الأعذار لا تجيز للإنسان أن يقول كلمة الكفر إذا متى يجوز له أن يقول كلمة الكفر ذكرناها في القسم الخامس أكره إكراه ملجئ متحقق وليس أوهام وتوفم من الشيطان تأتي بعض الناس وللأسف حتى فيما كما ذكرت لكم فيما دون الشر في فعل بعض أو ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات تقول له يقول الله أخشى أن يقع عليك هذا أخشى كل هذه أوهام لا حقيقة لها إخوانك ملأوا هذا البلد متمسكين بهذا الأمر ومع ذلك ما حصل عليهم هذه الأوهام التي هي من تلبيس الشيطان أو من تزيين النفس وافق هوا في نفسه هذا الأمر بين العبد وبين الله عز وجل الإنسان لا يتعامل مع مخلوق مثله يمكن أن يدلس عليه يمكن أن يكذب عليه الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفصه يعلم لماذا تركت هذا الأمر أو فعلت هذا الأمر المحرر؟ فعلا هل هناك إكراه يلجئك إلى هذا الأمر أم المسألة تلبس من الشيطان ومن النفس؟ نعم. والأية الثانية. لا. الآية تدله. فإذا تحقق. لا. كينما. الآية تدله على هذا من جهتين. الأولى قوله إلا من أكرهه فلم يستثن الله إلا المكره ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها نعم وأيضا ينبغي أن يضبط هذا الإكره الإكره فقط هي القول باللسان ولهذا يقول المؤلف هل لم يستثن الله عز وجل إلا المكره ومعلوم أن الإنسان لا يكره على إلا على الكلام أو الفعل أما عقيدة القلب فلا لا يمكن لو اجتمع أهل الأرض على إزالة ما في قلبك أو إكراهك على ما في قلبك مستطاع استطاع ولهذا الله عز وجل اشترى وقلبه مطمئن بالإيمان أما تبع قول اللسان أو فعل الجوارح أيضا تصديق القلب فهذا لا يُعذر للذكر ويعتبر بهذا الشكل خرج عن دائرة الإسلام نعم والثاني قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم نعم يقول الشيخ أن هؤلاء الذين تكلموا بالكفر أو فعلوا الكفر ما فعلوا كما أفر الله عز وجل عنهم بسبب الاعتقاد الباطل أو بسبب الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر إنما سببه فقط محبة الدنيا والركون إلى الدنيا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا عن الآخر هذا هو الذي حملهم ولذلك لم يعذرهم الله فأحيح. وحكم عليهم بالكفر فمن قال أو فعل الكفر بسبب المال أو بسبب البلد أو بسبب الآباء والأبناء والعشيرة فهذا غير ما لا يعذر إلا من أكره حقيقة دون أي غرض أو دافع دنيوم. هذا ختام ما ذكره الشيخ نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وعطائه أن يرفع درجته في العليين وأن يغفر له في الغابرين وأن يقدس روحه وأن يجمعنا به وبعلمائنا ومشائخنا وإخواننا ووالدينا في دار كرامته ومستقر رحمته وأن يتجاوز عن الجميع وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليه طيب الجوائز من مستعد للإجابة سواء الجائزين لتخطئين لتخطئين طيب اليوم الإخوان زاما خير كرم قال عندهم شوي مبه الأخوة بأن درس الفجر غدا انتهى ولا يوجد درس الأمر الثاني إن هناك استبيان عند اللجنة المنظمة في طاولة في آخر في آخر المسجد وق درس العشاء مقتصرح مسلم سيكون سيحول إلى المغرب الأمر الأخير نرجو من رفاق المشاركة والتسجيل في مسابقة الدورة. الأمر الأخير أو نذكر بأن هناك دورة علمية ستقام في مسجد الراشد وسيوساف فيها فضيلة الشيخ علي بن العزيز الشبل عضو هيئة تدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود وسيدرس فيها بعد ثلاث العصر شرح كتاب القاعدة في القاعدة في الوسيلة الشيخ الإسلام تيمية وبعد صلاة المغرب شرح كتاب أصول السنة الإمام الحويد للإمام الحميدي. وستوزع إن شاء الله الالعلانات في آخر في في بعد بعد العشاء بإذن الله. السؤال نعم من طيب أذن. وهذه دورة كذلك نبه عليها بفضلية الشيخ فالح صغير وهي عن عن ثلاث دروس دورة في قواعد منهجية في طلب العلم ودورة في أصول التخريج وجراس الأسانيد نظري وعملي ودورة في أصول الفقه شرح كتاب الورقات الإمام الحرمين الجويني وتبدأ من ثماني سبعة إلى تسعة سبعة والله عنه طيب السؤال الأول أغلقنا من عيديكم نعم من عنده الاستداد الإجابة طيب طيب استدل آآ المخالفون آآ في مسألة أن من قال لا إله إلا الله لا يقل استدلوا بحديث أسامي قال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فقالوا نحن نقول لا إله إلا الله فلماذا تحكمون علينا بالكفر وتجيزون القتل لنا فجواب الجواب عن الحديث كيف تجيب على هذه الشبه؟ أيه يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على إسلامه قال قتلت وهذا أن قال لا إله إلا الله ونحن نقول لا إله إلا الله فجواب عن حديث. بمعطيك السؤال الثاني مكمل, مكمل لسؤالك أنت حولها تدنب فاهم لكن ما استطعتك عبدك طيب السؤال الثاني يستدل هؤلاء أيضا أو لهم شبهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر أصحابه الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواب كما لهم ذات أنواب فالجواب يعني أحسن طلبوا ولم ولم يحالوا الجائزة مقدمة أيضا من عطرات تدمي الوليد كذلك الله خير طيب السؤال الثاني نعم السؤال الثاني طيب ذكر الشيخ أن من لوازم تحقيق التوحيد أن يقولها الإنسان بلسانه معتقدا ذلك بقلبه عاملا بمضمون ذلك وذكرنا أن الناس خمسة أقسام في هذا فاذكروا اتجاه هذا الأمر هذا القسم الأول طيب هذا القسم الأول طيب خطأ لكن خلينا نسمع القسم الثاني طيب ذاك الله خير لا سبحان يمكن يمكنك سارح ذاك الله خير على كل من قال لا أدري أنا فقد أب ذاك الله خير. طيب أنا عنده جواب أنا بغضفنش شمالي طيب فضلاً <تصفيق> مثل. مثل؟ لا مثل ترمحنا مثلا على أولئك اعترفوا وأقروا في قرارة أنفسك طيب نعمل بينكم صنع نعم مثل مثل اليهود مثل فرعون طيب القسم الثالث الرابع أن ذكرت كم أن ذكرت الذي قال بق... اعتقد بقلبه قال بلسانه وعمل بجوارفه والذي عامل وقال ولم يصدق بقلبه والذي صدق بقلبه ولم يعمل ولم يقل طيب الراب هذا هو المناسب طيب يلا إذا كنت تعرف أكبر هذا غير موجود. هذا شواد بالخلق هؤلاء شواد ولا يعرف عين الذي ينكر البده هذا بالمولى نعم طيب تمام هذا القسم الأول القسم الثاني القسم الثاني من آمن بطلبه ولم يعمل في جواره أو حصول آمن بطلبه وطار بلسامه وحمل في ولم يطر في طلبه وهذا, وهذا المناسب طيب وكان مترهّم، وهذا مثل، وكذلك من آم بقلب وعمل، يعني نثق برسامه، وهذا مثل. هاي. تأكيد فتح الكتاب نوال سنة طيب بس بسرعة هذا المؤمن. طيب ما دام لأنه يعني أجابوني بنعطيك سؤال ما الدليل على أن من ترك التوحيد خوفا على ماله فإنه يكفر ترك التوحيد أو قال بالكفر خشية ضياء مال آخر دليل ذكرناه أو ذكر هالشيء اقرأ آية الإكرام التي فيها الاكرام طيب اكمل تحفظ الدليل تحفظ الدليل انا ان من ترك التوحيد خوفا على ماله فانه لا يعذر بذلك نعم طيب الدليل الثاني ما الدليل على أن من تكلم بالكفر بحجة أنه هازل أنه يبقى بالكفر هذا أصرح دليل عم. أيه الدليل في آية والاب الله وآياته ورسوله كنتم تستازئون لا تعتذروا قد كفرتم فمل والله أعلم الله علَم الله وصلَّى اللهُ ما تحيا تسجيلات إل affairs الإسلامية الكويت حوالي شارع الحسن المصري هاتف رقم اثنان ستة ستة ستة اثنان فاكس اثنان ستة خمسة ستة ستة ستة أربعة المعرض اثنان ستة خمسة ثلاثة اثنان ثلاثة اثنان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهت مادة هذا الشريف ويسرنا اتمامه بهذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقرد سليم تسجيلات إيلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع بالكويت تقدم وقراءة مباركة من صلاة القيام لعام ستة وعشرين وأربعمائة وألف من البجر وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لصور الفاتحة والشعراء والنمل مع دعاء القنوت من المسجد الكبير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. اللهم إنك عفو يرثلها القارئ سامي عبد الحميد الحسن. والآن. نترككم خاشعين مع التلاوة صلاة المقيام أعوذ بالله السميع العليم